غير المغضوب عليهم ولا بالين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمن من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هيا فقلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يؤتوه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 بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من عن ذلك وما اولئك الا المؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون وَبِمَا اسْتُحْفِظوا مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِي بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرت له ومن لم يحكم بما أنزل الله هؤلاء هم و. وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل به هدى ونوره ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ونوعظة للمتقين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 بكل جعلنا لكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليل وكم ولكن ليل كنتم فيه تختربون وأن احكموا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد Thank you.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 عليهم ولن ضلين يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا اليهود والنصارى يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لناكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أي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 ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة يأتون الزكاة وهم راكعون. وما يدوى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حجبا اللهم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا الذين استخدوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا من الذين أوتوا الكتاب مع طبلكم والكفر وأولياء الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أم آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أُنزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَفْتَوَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَطِقُكُم بِشَرٍّ مِن ذَلِكَ مَسْتُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَلَّا عَنْهُمْ اللَّهُ وَغَاضِبٌ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ هُلْقِرَدَةً وَالْخَنَادِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتُ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 لا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحب لبئس ما كانوا يصنعون الله لمن حميد ربنا ولك الحمد لَمْ عَلَيْكُمْ رَحْمَةُ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 عليهم ولا الضالين وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء من ربك طبيانا وكفرا وألقينا بينهم العدا العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطباء الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن بأمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ردهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 هم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم, وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكبرا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 ثم تأد الله عليهم ثم أمر صن كثيرا منهم والله بصير بما يعملون الله الله لمن حميد ربنا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 من نوران وقال المسيح يا بني اسرائيل لا تعبدوا الله ربي وارضاكم انه لا يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومؤا وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإلا مانته عنا يقولون لا ينسى أن الذين كفروا منهم علام أليم أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرون أ فلا الله عفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة وأمّه صديقة جاء كان يأكل الطعام أهو كيف نبين لهم الآيات ثم ننظر أن يفقه والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ويره الحق ولا تتبعوا اهواء قوم من قد ضلوا منهم قبل واضلوا كثيرا, وأضلوا كثيرا